وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبْرَ عَلَيْكُمْ مَقَامٌ وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةٌ فَمَقْضُوا إلَيَّ وَلَا تُنْ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 ما تكيدون فأحكموا أمركم واعزموا على إهلاكي وادعوا آلهتكم لتستعينوا بها ثم لا يكون كيدكم سرا مبهما ثم بعد تدبيركم لقتلي امضوا الي ما تضمرون ولا تؤخروني لحظة اذن ربنا جل جلاله يقول واتل عليهم نبأ نوح وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وينبغي على الإنسان أن يقص قصص القرآن وآيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على الجميع واعظا ومذكرا أي وقرأ يا محمد اللهم صلى وسلم وبارك على نبينا محمد على قومك المشركين خبر نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه الذين كذبوه فأهلكهم الله ليحذر قومك من أن يصيبهم الله بعقابه وقصة نوح عليه السلام معروفة وأن قومه قد هلكوا بعد أن أنذرهم إنذارا شاملا وسنة الله تعالى قائمه فقال له عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت اي فاني لا ابالي ولا اكف عنكم سواء عظم عليكم او لا وطبعا هذا يعني فيه تصوير للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا تحذير المشركين ومر معنا في آخر سورة التوبه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فالانسان يتوكل على الله طبعا التوكل على الله التسليم له وتفويض تدبير الأمور وتحقيق ما يرجو المتوكل عليه مع القيام بالأسباب المستطاع. إذ قال لقومه يا قوم إن كان شبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت وذلك الإنسان لا يمن من دعوته ويبقى الإنسان يؤدي الرسالة التي هو قد خلق لأجلها إذ قال لقومه حين قال لقومه يا قوم ان كان عظما وتقل عليكم لبث بين اظهركم وشق عليكم وعضي اياكم بالدلائل والبراهين الالهيه فعزمتم على ان تنالوني بسوء فعل الله اعتمدت فهو من ينصرني ويمنع اذاكم عني طبعا هذا يعني العقيدة هكذا والإصطار هكذا. إن هذا مثل قول السحر لفرعون فاقضي ما أنت قاض اي اعمل ما أنت عابل ومثل قول هود لقومه إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فجيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم والله في قصة أصحاب الأفضل حينما قال الملك إنك لست بقاتل حتى تفعل ما أمرك به فإن أنت فعلت ما أمرك به قتلتني وإلا فإنك لا تستطيع قتلي قال وما هو قال تجمع الناس في صعيد ثم تصلبني على جدع فتأخذ سهما من كنانتي ثم قل بسم الله رب الغلام فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني فربنا جل جلاله يقص عن الأنبياء والأولياء الذين ثبتوا وصبروا لأجل الدعوة إلى الله تعالى وربنا قال قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي يكذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين إذن هنا فأجمعوا أمركم وشركائكم أي فأعدوا أمركم واعزموا جميعا على إذائكم وادعوا من تدعون من دون الله لاعانتكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة أي ثم لا يكون أمركم خفيا مشكلا فيه لبس عليكم ثم اقضوا إلي ولا تنظرون أي لا تمهلوني ثم اقضوا إلي ولا تنظرون اي ثم امضوا ما تحدثون انفسكم به في وانفذوا قضاءكم نحوي وافرغوا من امري ولا تمهلوني ثم قال تعالى فان توليتم قال تعالى حاكيا على لسان نبيه ورسوله نوح فان توليتم فما سالتكم من اجر إن اجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فإن كنتم قد أعرضتم عن دعوتي فقد علمتم إني ما طلبت منكم جزاء على تبليغكم رسالة ربي ليس ثوابي إلا على الله آمنتم بي أم كفرتم وأمرني الله أن أكون من المنقادين له بالطاعة والعمل الصالح وربنا يقص هذه القصص حتى الإنسان يصير على طريقة أولئك الذين هداهم الله فإن توليتم أي كذبتم وأعرضتم عن الطاعة اعتبار ان أن التولي الإدبار والابتعاد فإن توليتم فما سَأَلْتُكُمْ من أَجْرٍ أي قال نوح لقومه فإن أعرضتم يا قومي عن دعوتي لكم إلى توحيد الله وطاعته فإني لم أسألكم على دعوتي مالا حتى تعرضوا عن الحق وربنا جل جلاله أرسل رسوله يدعون لله تعالى لا يطلبون جساء من هذه الدنيا إنما يريدون ما عند الله تعالى بل يتحملون ما يتحملونه لأجل أرضاء الله تعالى وهذه طريقة أهل الإخلاص فربنا جل جلاله يقص علينا قصصهم حتى نسير على طريقتهم إن اجري إلا عند الله ولذلك دعوة الأنبياء أسمى من الدنيا وما فيها لأنها من الله وإلى الله والأجر فيها كبير لأن هذا الأجر من الكبير المتعال سبحانه وتعالى إن اجري إلا على الله أي ما ثوابي على دعوتكم إلى الحق إلا على الله الذي أرسلني إليكم ولا أريد ثوابا من غيره وأمرت أن أكون من المسلمين أي وامرني الله أن أكون من المستسلمين له الموحدين المنقادين له بالطاعة وأنا ممتثل ما أمرني به فالإنسان دائما يسعى لأجل أن يكون الإسلام هو المهيمن عليه في بيته في عمله في كل شيء ثم قال تعالى فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين فكذبه قومه ولم يصدقوا به فنجيناه هو ومن كان معه في السفينة من المؤمنين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 لكن الإنسان يأخذ بالأسباب ولا يستعجل ويحذر الأشياء التي تمنع نجاح الدعوة فكذبوه فنجيناه من معه في الفلك أي فكذب نوحا قومه. فأنجيناه من الغرق وأنجينا من معه الذين آمنوا به من الذين حملوا معه في السفينة وجعلناهم خلاف طبعا خلائف جم خليفة والخليفة هو من يخلف غيره فيحل محله أي جعلنا من نجينا في السفينة مع نوح خلائف في الأرض يخلف بعضهم بعضا بعد إطراق قوم نوح قال وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا أي وأغرقنا بالطوفان قوم نوح لأنهم كذبوا برسالة رب العالمين التي أرسلها عن طريق نوح ونوح قد قام بها حتى القيام فمن قام بحق الله نجا ومن عصى أمر الله تعالى هلك وربنا قال كما في سوره الاعراف فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عميما وربنا قال وقوم نوح لما كذب الرسل اغرقناهم وفي سورة الحلقة وحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية كلما رأينا قارب أو سفينة أو باخرة علينا أن نستذكر وتعيها أذن واعية وتأمل خطاب وحملناكم في الجارية لأننا من نسل هؤلاء الذين انجاهم الله تعالى ولذلك إنعام الله على السابقين إنعام على اللاحقين قال فانظر كيف كان عاقبة المندرين أي فانظر يا محمد ويا كل من مخاطب بهذا الخطاب كيف كان آخر أمر القوم الذين أنذرهم نوح عقابنا على شركهم بالله وتكذيبهم لنبي الله أعقبهم ذلك أن الله قد أهلكهم بذنوبهم وربنا قال قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إذا عاقبة المكذبين الدل والخسار والضياع فينبغي على الإنسان أن يعتبر وننظر هذه الأرض كم حملت على ظهرها من تلك الأمم أين أصبحوا قد صاروا في باطن الأرض وذلك من لم يتأدب مع الله فوق الأرض أدبه الله تعالى على الأرض وتحت الأرض نسأل الله تعالى السلام ثم قال تعالى ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعد مدة من الزمن بعثنا من بعد نوح رسلا إلى أقوامهم فجاء الرسل اممهم بالآيات والبراهيم فما كانت لهم اراده ان يؤمنوا بسبب اصرارهم السابق على تكذيب الرسل فختم الله على قلوبهم مثل هذا الختم الذي ختمنا به على قلوب اتباع الرسل الماضي نختم به على قلوب الكافرين المتجاوزين لحدود الله بالكفر في كل زمان ومكان طبعا هذا فيه تحذير من المعاصي التي تمنع وصول الحق الى القلب وتمنع التوفيق على الهداه ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات ربنا جل جلاله قص بعض الرسل ولم يقصص الكثير من الرسل وفي هذا تنبيه إلى فضل الله علينا بالتعليم وأن الإنسان مهما بلغ من العلم فهو لم يؤتى إلا القليل وما اوتيتم من العلم إلا قليلا حتى يخضع الإنسان لربه الذي علمه ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات أي ثم أرسلنا من بعد نوح رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالمعجزات والدلائل الدال على صدق هؤلاء رسل والبراهين الواضحة الدال على صدقهم وإذا يسون بالمعجزات ويأثون بدلائل النبوة فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل اي فما كان المشركون ليؤمنوا بما جاء به المرسلون لماذا بسبب تكذيبهم بالحق حين جاءهم اول مرة والإنسان يحرم الانتفاع من الايات المنزله والايات الكونيه كما قال تعالى ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهن أي ترددون حائرين غير منتفعين بالآيات ثم قال تعالى مشير يعني فيها شر لان هذه من سنته كذلك نطبع على قلوب المعترين اي كما ختمنا على قلوب السابقين فلم يؤمنوا نختم ايضا على قلوب المجاوزين الحد بالشرك وتكذيب الرسل فلا يؤمنون لماذا لا يؤمنون عقوبة لهم بسبب ما اقترفوه من الخطايا حتى يحذر الإنسان أمر المعاصي لأن المعاصي جراحات غائرة وربنا قال تلك القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين هذه الآية من سورة الأعراف وهي السورة التي فيها أسباب هلاك الأمم ثم قال تعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ثم بعد بد من الزمن بعثنا من بعد هؤلاء الرسل موسى وآخاه هارون إلى فرعون ملك مصر والكبراء من قومه بعثناهما بالآيات الدالة على صدقهما فتكبروا على الإيمان بما جاء بهم وكان قوما مجرمين لكفرهم بالله وتكذيبهم لرسله نعم ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين أي ثم أرسلنا من بعد الأنبياء الذين جاءوا بعد نوح موسى وهارون إلى فرعون والأشراف من قومه بمعجزاتنا الواضحة ودلائل النبوة الدالة على صدق موسى ومن معه فكذبوا بها واستكبروا عن اتباع الحق والآيات التي كانت مع موسى هي آيات عديدة وربنا قال ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين إذا كل نعمه من النعم الإنسان قد يؤدي حقها وقد يظلمها فليحذر الإنسان أن تكون النعم عليه وبالا لأن كل نعمة إما تكون نعمة وإما وبالا على صاحبها وربنا بيقل وكانوا قوما مجرمين أي وكان فرعون وقومه أصحاب ذنوب كبيرة وآثام عظيمة ولذلك استكبروا عن اتباع الحق فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين فَلَمَّا فلما جاءتهم المعجزات الَّتِي التي أيدنا بها موسى قالوا إن هذا الذي جاء به موسى لسحر ظاهر قال موسى لِلْحَقِّ للحق طبعا هنا فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين في هذا التفسير الذي نقرأ به مركز المختصر فلما جاء فرعون والكبراء من قومه الدين فلما جاء فرعون والكبراء من قومه الدين الذي جاء به موسى وهارون قالوا عن آياته الدالة على صدق ما جاء به موسى إنه لسحر واضح وليس حقا فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين اي فلما جاءتهم المعجزات الواضحه التي ايدنا بها موسى وهارون قالوا ان هذا الذي جاء به موسى لسحر ظاهر وهاك لا تجد اعداء الحق يدفعون الحق باقوالهم ولكن الانسان حينما يدفع الحق انما يضر نفسه والسعيد من كان مع الحق ثم قال الله تعالى قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم السحر هذا ولا يفلح الساحر قال موسى مستنكرا عليهم أتقولون للحق حين جاءكم هو سحر كلا ما هو بسحر وإني لاعلم أن الساحر لا يفلح أبدا فكيف لي بتعاطيه أي قال لهم موسى منفرا عليهم وموبخا لهم لأن الإنسان يجب عليه أن يقول الحق وإذا قيل الباطل يجب أن ينكر الباطل فقال لهم السحر هذا الحق الذي تبصرونه فأنكر عليهم بأنه حق قال ولا يفلح الساحر لا ينجو الساحرون ولا يفوزون لا يفوزون في الدنيا ولا يفوزون في الآخرة كما قال تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ثم قال تعالى قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين اجاب قوم فرعون موسى قائلين اجئتنا بهذا السحر لتصرفنا عما وجدنا عليه اباءنا من الدين ويكون لك انت ولاخيك الملك وما نحن لكما يا موسى وهارون بمقضين بأنكما رسولان أرسلتما إلينا قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آبائنا أي قالوا لموسى أجئتنا يا موسى لتصرفنا بسحرك عن ديننا الذي وجدنا عليه آبائنا من قبل مجيئك وتأمرنا أن نعبد الله وحده ونترك عبادة آلهتنا ثم قال وتكون لكم الكبرياء في الأرض أي لتكون لكم عظمة الملك وعز السلطان في أرض مصر وما نحن لكم بمؤمنين أي وقالوا تكبرا وعنادا وما نحن لكم يا موسى وهارون بمصدقين ومقرين بأنكما رسولان من عند الله اذن هكذا تجد اعداء الله في كل زمان ومكان يتشابهون في اقوالهم في رد الحق من فوائد الايات سلاح المؤمن في مواجهه اعداء الله هو التوكل على الله طبعا التوكل هو الصدق واعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى مع الاخذ بالأسباب الماديه الاصرار على الكهر والتكذيب الرسل يوجب الختم على القلوب فلا تؤمن ابدا حال اعداء الرسل واحد فهم دائما يصفون الهدى بالسحر أو الشذب إن الساحرة لا يفلح أبدا هكذا انتهت الفوائد وباليمكان نضيف فوائد قليلا أولا دعوة الأنبياء أسمى من الدنيا وما فيها لأنها من الله وإلى الله والأجر فيها كريم لأن هذا الأجر من الله الكبير المتعال. فالعطاء من الكريم كريم ثانيا من سار على طريق الأنبياء فهو على خير حال ومن اختار المعالي لا بد أن يصيبه أذى المجرمين فلا بد من معرفة عوائق الطريق لأجل الصبر والثبات ثالثا الداعي الله إذا كان قلبه خاليا من الطبع يكون تأثيره أقوى رابعا على المؤمن أن يكون متوكلا على الله دواما فقد أخبر الله عن نوح أنه كان واثقا بنصر الله تعالى غير خائف من كيد قومه ثم كلمات في هذه الصفحة مهمة كبرة أي شق وعظمة وصعبه وأصل كبرة يدل على خلاف الصغر، مقامي أي لكفي وطول مكفي بين أظهركم وعظم فأجمعوا أمركم أي فعدوا أمركم واعزموا على ما تقدمون عليه في امري غمه أي ملتبسا مشكلا مبهما واصل غمه يدل على تغطيه واطباق اقضوا الي أي انضو الي ما في انفسكم وافرغوا منهم واصل قضى يدل على انفاذ أمر لجهته تنظرون أي تؤخرون وأصل نظر يدل على انتظار وملئه الملى اشراف الناس ووجوههم يملؤون العيون منظرا والنفوس بهاءا وجلالا العرب يقولون فلان ملء العين أي معظم عند من راه ويقول ايضا فلان ملء العيون لتلفتنا اي لتصرفنا والالتفات الانصراف عما كنت مقبلا عليه أسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياكم وأن يرحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين وأسأل الله أن يسر لنا إكمال التفسير على هذه الطريقة إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى هذا بالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته